لا موسوعه ل ي م و ا ل ا ل ي ن آمين ولله ا في ا ل س م وما ا ا و ت ف ي ا ل أ ر ض و ل ق د وصينا ا ل ذ ي ن و ت م الاسلاميه ا ت ك أن اتقوا ل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 كان الله على ذلك الله قديرا على من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا و ا ل ا خ ر ة وكان الله سميعا بصيرا يا أ ي ه ا الذين ا م و ا أ و على أ ن ف س ك م أ و ا ل و ا ل د ي ن و ا ل أ ق ر ب ي ن ل ن ي غمياً أو فقيراً ا أو ف ل ل ه أ و ل ى و م الاسلاميه ف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 كتبه ورسله واليوم ا ل آ خ ر فقد ضل ضلالا بعيدا إ ن الذين امنوا ثم كفروا ثم آ م ن و امنوا ث ك ف ثم استهدوا كفرا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم و لا ل ي ه د ي ه م سبيلا بشر المنافقين ب أ ن لهم عذابا أ ل ي م ا الذين يتخذون الكافرين موسوعه م النابلسي عليكم ف ل ا للعلوم الاسلاميه م آ ا ا ت ل ل بها فلا ت موسوعه م حتى ي خ و و ض ا في حديث غيره إ ن ك م إ ذ ا م ث ل ه م إن ا للعلوم الاسلاميه ف ي ن وَالَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ موسوعه ا ن ل ك م م فَتْحٌ ن ا ل ل ه س ا للعلوم و ا ا ق و ا أَلَمْ نَكُمْ ك ا ل ا ق ا ل و ا أ ل م نَسْتَحُبْ ع ل ي ه موسوعه ا ل ن ا إ ل ى ا ل ص ل ا ع ل ا م الاسلاميه من يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا ايها الذين آ م ن و ا لا تتخذوا الكافرين اولياء من دون المؤمنين اتريدون ان تجعلوا م و س و ع ن النابلسي للعلوم الاسلاميه من ل I'm sorry. 「今夜は何をしても」